في بيت من بيوت الله للتواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى و ا س أ ل الله عز وجل أ ن يجعله لقاء م ب ا ر ك ة وان يصلح قلوبنا واعمالنا جميعا وان ينصر دينه ويولي كلمته وان يصلح احوال المسلم في كل مكان وان يمنحهم الفقه في الدين وان يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم كما اسالوه سبحانه يوفق أ ولاه ا ب ر ن ا لكل خير وان يعينهم على كل خير وان ينصر بهم الحق وان يصلح لهم ب ط ا ن ة وان يجعلنا و إ ي ا ك م و إ ي ا ه م ي ا ل ه د ا ي المهتدين إ ن ه سبحانه وتعالى جواد كريم أ ي ه ا ا ل ا خ و ة في ا ل ل ه إ ن الله عز وجل إ ن م ا خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له لم يخلقهم ه د ا ولا عبثا وانما خلقوا ليعبدوا الله اجيالا ونساء نفورا وإناء عربا وعجما جنا وانسا كلهم خلقوا ليعبدوا الله لم يخلقوا عبثا ولا سدى قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ا يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين وهذه ع ب ا د ه التي خلقوا لها قد امرهم بها جل وعلا فقال سبحانه يا أ ي ه ا الناس ع ب د و ا ربكم الذي خ ل ق ه م والذين من قبلكم لعلكم تتقون وبعث بها الرسل عليهم ا ل ص ل ا ة والسلام فقال تعالى ولقد بعثنا في كل ا م ة ا ل ر س و ل أ ن يهدوا الله و ت ن ب و ا الطاغوت قال عز وجل وما أ ر س ل ن ا من قبلك من رسول إ ل ا نوحي اليه أ ن ه لا إ ل ه إ ل ا انا فاعبدون قال تعالى أ ي ح س ب ا ل إ ن س ا ن ان يترك سدا ء أ ي مهملا ل معضلا لا ي م ر ولا ينهى كلا قال تعالى من كان على المشركين افحسبتم انما خلقناكم عبثا ء افضل انتم هذا الظن والله انما خلق الخلق ا ليعبد وحده لا شريك له وهذه العباده هي دين الاسلام هي الايمان والهدى هي التقوى والبر هي توحيد الله وطاعه هذه العباده س م ّ ه ا ل ل ه إ س ل ا م ا فقال تعالى ان الدين عند الله الاسلام و س م ّ ه ا ايمانا فقال يا ايها الذين آ م ن و ا آ م ن و ا بالله ورسوله و س م ّ ه ا هدى فقال تعالى ولقد جاءهم من ربهم الهدى و س م ّ ه ا برا ّ فقال تعالى ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل البشر والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والكتاب والنبي ولكن بر منام بالله واليوم ا ل آ خ ر و ا ل م ل ا ئ ك ة والكتاب والنبيين الايه وسمها تقوى فقال تعالى يا أ ي ه ا الناس اتقوا ربكم يا أ ي ه ا الذين ا ت ق و ا الله فهذه ا ل ع ب ا د ة التي خلق العباد لها جنهم و إ ن س ه م هي تقوى الله هي دين الله هي ا ل إ س ل ا م هي ا ل إ ي م ا ن والهدى هي توحيد الله وطاعته فالواجب على جميع المكلفين أ ن يعبدوا الله وحده كما خلقوا لذلك وذلك بتوحيده و ا ل إ خ ل ا ص له و ا ل إ ي م ا ن به وبرسله و ا ل إ ي م ا ن ب كل ما أ خ ب ر الله برسول ورسوله من أ ه ل ا ل آ خ ر ة و ا ل ج ن ة والنار والحساب والجزاء وغير ذلك و ا ل إ ي م ا ن ب م ل ا ئ ك ة الله وكتبه وبرسله واليوم ا ل آ خ ر وبقدر ا ل خيره وشره هكذا الدين الذي بعث الله به الرسل ع بعض ب به ا الذي الله ا د ل وهلق له العباد توحيد الله وطاعته الايمان به وبغسله ا ل ا س ت ق ا م ة على دينه فالواجب عليك يا عبد الله وعليك يا ا م ة الله ا ل إ ي م ا ن بالله ورسوله تحقيق هذا ا ل إ ي م ا ن بتوحيد الله وطاعته واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم و أ د ا ء فرائضه وترك محارمه ا و و ق و ف ه عند حدوده هذا هو دين الله وهذا هو ا ل ع ب ا د ة التي أ ن ت مخلوق لها وهذا هو ا ل إ س ل ا م و ا ل إ ي م ا ن إ ن الدين عند الله ا ل إ س ل ا م قال تعالى اليوم أ ك م ل ت لكم دينكم و أ ث م ن ت عليكم نعمتي ورضيت لكم ا ل إ س ل ا م دينا قال تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا